إنه ظَنَّ أَن لَّن يَحْوُرَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منور